الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي له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 وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلا ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم قال ذرة لا يعذب عنهم قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من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 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربكم والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبهكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا بأن به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَرْسُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْطِعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داو دميا فَأَضْلَعِيَ جِبَالُ عَوْبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَيْثُ فلعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا, صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له من القطر ومن الجن من يعمل بين يديه لإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السغير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالفر وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دافة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَجَلَتِ الْجِنِّ أَن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ